الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خالق الخلق أجمعين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أرسله الله عز وجل رحمةً للعالمين وأسوةً للمتقين وختام للأنبياء أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الكلام كلام الملك العلام وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تجر إلى صاحبها النار والملام حي الله تعالى هذا الحضور الطيب والله عز وجل أسأل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة على ذكره وشكره وطاعته أن يجمعنا في جنات النعيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمنه وكرمه وعطائه وفضله وهذا أيها الأحباب هو لقاؤنا السادس والثلاثون من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في محاضرة الأسبوع الماضي عن سورة من تلك السور المكية التي تذكر بالوقوف بين يدي رب البرية كان حديثنا الأسبوع الماضي مع سورة التكوير وهذه الليلة أيها الإخوة سنعيش مرة أخرى مع سورة مكية أنزلها الله عز وجل لسبب وهو عتاب خير البرية ولوم إمام البشرية فكان له من هذه السورة درس ولمن بعده من المصلحين والدعاة قبس وكانت هذه السورة لأسيما بدايتها سببا في أن يتحلى كل داعية ومصلح بكثرة الصبر وطول النفس إنها سورة عبس وهذه السورة كما اتفق أهل العلم من المفسرين نزلت لسبب وسببها معلوم ومشهور السبب الذي نزلت من أجله هذه السورة كما روى ذلك الامام التلمذي والامام ابو يعلى والامام ابن جرير الطبري في تفسيره وصحح السند الالباني من حديث وصحح السند حديث عائشة أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما منشغلا بدعوة بعض عظماء مكة وصناديد الشرك والكفر فكان صلى الله عليه وسلم يبذل جهده في هدايتهم وبينما هو على هذه الحال أقبل عليه الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى أقبل, أقبل عليه يسأله ويسترشده فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ألح عليه ابن أم مكتوم وقطب وجهه في وجه ابن أم مكتوم تكرها فلا زال كذلك حتى أنزل الله عز وجل هذه الصورة على نبيه صلى الله عليه وسلم إذن فلم يكن نزول هذه السورة نزولا ابتدائيا بل كان له سبب وجدير بطالب العلم أن يبحث عن أسباب النصوص والأدلة لأن بمعرفة السبب يتمكن بذلك إلى التوصل إلى معرفة المسبب وإن كانت العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ فالأصل أنه لا خصوصية في الشريعة قال عز وجل في هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس يعني قبض وجهه تكره وتولى بمعنى أعرض ولم يبالي ولم يهتم عبس وتولى والمعني هنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاتفاق لكن هاهنا ملاحظة فإن الله ما قال عبست وتوليت ولم يخاطبه بتاء المخاطب ما قال عبست أو عبست أو توليت أو قال عبس وكأنه يتكلم عن شخص آخر وكانه يتكلم عن إنسان غائب والحكمة في ذلك إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والرفعة من مكانته وعدم لومه على وجه الشدة في الخطاب وهذا هو الذي ذكره الصاوي رحمه الله فإن الله ما قال له بضمير التاء أكتاء المخاطب لما في ذلك من الشدة ولذلك قال الرب عز وجل في هذا اللوم لرسوله صلى الله عليه وسلم ومعاتبته له بضمير الغائب عبس وتولى كلح بوجهه وقطب وجهه تكرها وأعرض ولم يهتم ولم يبالي عبس وتولى فإذا قال قائل كيف يعبس النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه في وجه عبد الله بن أم مكتوم وهو الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم وهو الذي قال له ربه آمرا إياه واخفض جناحك للمؤمنين فالجواب على ذلك من عدة وجه أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمعصوم من صغائر الذنوب وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بل بقية الأنبياء أيضا كل الأنبياء والرسل ليسوا بمعصومين من صغائر الذنوب إلا أن الشأن كل الشأن أنهم لا يقرون على ذنب فإن الله تعالى يعاتبهم على ذلك فيبادرون بالتوبة إليه ثم يغفرها الله لهم ويكون هذا الذنب خيرا لهم في حقيقة الأمر كما قال تعالى عن آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى فلم يتحقق له الاشتباء والاصطفاء الخاص إلا بعد توبته مما وقع فيه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعت منه بعض الصغائر ولم يقع منه الكبائر لأن الأنبياء جميعاً وهذا بالإجماع منزهون عن كبائر الذنوب كالكذب والغيبة والنميمة كل هذا من كبائر الذنوب وان كان الناس يعدونه اليوم من صغائر الذنوب الأنبياء لا يقعون في مثل هذا عبس وتولى هذا الجواب الأول الجواب الثاني أن الذي صدر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بالفعال ولم يكن بالمقال فإنه صدر منه فعل لا يرى لهذا الرجل فإنه كان أعمى فلم يكن ليرى تعبيس النبي صلى الله عليه وسلم وعبوسته في وجهه ففي الحقيقة لم يتأذى ابن أم مكتوم بذلك مثلما لو كان بصيرا عبس وتولى وهنا ايضا جواب ثالث وهو ان الله عز وجل اراد ان يتسامى النبي صلى الله عليه وسلم باعظم الاخلاق وان لا يطرأ منه حتى وان لا يطرأ منه شيء وان قل وان دق حتى ولو كان مجرد تقطيب الوجه أراد الله جل وعلا أن يرفع رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قمة مكارم الأخلاق حتى هذه التي هي بسيطة وقد تكون بسيطة أراد أن تكون في النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أن تقطيب وجهه صلى الله عليه وسلم وعبوسته التي طرأت قد تكون من جنس الأمور الجبلية العادية التي تكون من أي إنسان فإن الإنسان يفرح ويحزن ويغضب ويسر وهذه الأمور تظهر على وجهه قد تكون, هذا أو قد تكون هذه خارجة عن أسلوب الدعوة خامسا الحكمة في ذلك أن الله عز وجل أراد أن يربي الدعاة إلى الله ويربي المصلحين من خلال ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاه هذا الأعمى وأن يجتنبوا ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى إذن قطب صلى الله عليه وسلم وجهه وقبضه تكره وآرض عن ابن أم مكتوم لا ازدراء له ولا احتقار ولا بغض فهو صحابي جليل ولذلك لما نزلت الآيات تعاتبه صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء بادر عليه صلوات الله وسلامه بتكريم ابن أم مكتوم بل كان يدعوه ويقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وكان يبسط له رداءه ويجلسه بل وكله على إمارة المدينة النبوية مرتين وجعله إماما يؤذن لصلاة الفجر وإنك لعلى خلق عظيم عبس وتولى وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد طرأ منه ذلك بسبب أنه كان منشغلا بدعوة أولئك الصناديد والكبراء رجاء في اسلامهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى أي لأن جاءه الأعمى وهنا ذكر ابن أم مكتوم بهذا الوصف الذي قد يقول قائل إنه قدح فيه وإنه ذم فيه لعموم قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب والجواب خلاف هذا فإن أهل العلم قد قرروا أن الله تعالى ما ذكر ابن أم مكتوم بإسمه ذكره بما فيه من الصفة الخلقية من عماه من أجل أن يبين ضعفه وحاجته وحرصه على الخير وحرصه على العلم أن جاءه الأعمى فكان معذورا حيث أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة القوم ورد هذا الفخر الرازي قال إن كان معذورا ببصره فإنه ليس بمعذور بسمعه فإنه حتى وإن لم يرى يكون قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليك القوم فلماذا عتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه قالوا من أجل الرفقة بهذا الأعمى لأنه رغم عماه فإنه قد أقبل وسعى في طلب العلم ولذا قال الشنقطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وفي هذا الوصف لابن أم مكتوم بالعمى وذكر هذا الوصف فيه إشارة إلى أولئك القوم الذين رغم البصر الذي من الله عليهم به ما اهتدوا ومن تفعوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول, يقول لأولئك الذين صدوا عن سبيل الله وأعرضوا عن دعوة محمد بن عبد الله وهم ذو أبصار وذو عيون كأن الله يقول لهم هذا رجل ضرير وكفيف لكنه وقاد البصيرة بصير قلب يقبل ليتعلم وينتفع ويذعن ويخبط قلبه في الوقت الذي تعرضون فيه أنتم رغم الأبصار التي مننت بها عليكم كما قال تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ففيها نوع من ذنب هؤلاء أن جاءه الأعمى كأنه يقول يا أيها الذين منى الله عليكم بالأبصار ها هو أعمى يسعى يأتي ليتزكأ ويأتي ليخشأ وليعتبر ويتأغ فماذا صنعتم أنتم بالحيون ماذا صنعتم أنتم بالأبصار فإن العمل الحقيقي هو عمل قلب والبصيرة لا عمل عين والبصر إن العمل الحقيقي هو عمل قلب والبصيرة لا عمل عين والبصر قال رب البشر فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ولذا يسلب الكافر والمسرف نعمة البصر يوم القيامة وينزعها بسبب العمل الذي كان في قلبه في هذه الدنيا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير أي في الدنيا قال كذلك أتتك آيات آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى وأما إلى النار فاسمع إلى قوله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا جمع أعمى عميا وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا قال القرطبي وغيره وهذه حالة من أحوال حشرهم وإلا فإنهم يرون بعض أهوال القيامه ويسلبون البصر إذا ما لم يبق لهم إلا دخلوا النار فإنهم يدخلونها عميانا لأن الله قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فتارة يذكروا في القرآن أنهم يرون وتارة أنهم عميان ولا يرون والجمع كما قال القرطبي وغيره أن هذه أحوال يمرون بها فهم يرون الأهوال والأفزاع ويرون النار من بعيد لكن إذا لم يبق لهم إلا الدخول إليها والعياذ بالله فإنه تسلب منهم الأبصار عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهنا ذكر الله عز وجل بن أم مكتوم بهذا الوصف بوصفه الذي فيه وذكر الإنسان بوصفه الذي فيه إذا كان على سبيل التعريف لا يعد ذلك قدحا فيه ولا يعد أيضا من الغيبة وهذا قد قرره أهل العلم ومنهم النووي في شرحه لصحيح مسلم فإذا ذكرت إنسانا بما فيه من العاهة أو الإعاقة أو الخلقة للتعريف لا للسخرية ولا للتنقيص فإن ذلك لا بأس به مثلا تقول الرجل الأصلع هل رأيت الرجل الأصلع هل رأيت الأعرج هل رأيت الأسود هل هذا إذا كان للتعريف لا يعد ذلك من الغيبة أما إذا كان على سبيل التنقص والاستهزاء فإنه محرم بالإجماع ولذلك قالت صفية قالت عائشة في صفية حسبك من صفية يا رسول الله كذا وكذا تعني أنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت أن جاءه الأعمى وكذلك ذكر أهل العلم وهم أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل أن ذكر الرجال بأوصافهم الخلقية أو بحرفهم ومهنهم من أجل بيان أحوالهم وضبطهم وشروط قبول روايتهم لا بأس به فقيل الأعمش والأعرج وذكرت الحرف فقيل الزجاج والخراز والخرقي والقفال وغير هؤلاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أي وما الذي أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعمى جاء يتزكى وما يدريك لعله يزكى أي جاء ليزكي نفسه من الذنوب والآثام بسؤالك بالتعلم منك بمعرفة الخير وما يدله على ربه وما يدريك لعله يزكى وأول هذه الصورة أم أننا سنترك ذلك للفوائد أحسن وما يدريك لعله يزكى ما الذي أعلمك لعله يزكى أن يزكي نفسه يسعى في تطهيرها من الذنوب والآثان أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يتعظ ويعتبر بما يسمع منك فتنفعه الذكرى وهنا قراءتان قراءة بالفتح على أن الفعل جواب للتمني لعله أو يذكر فتنفعه الذكرى وقراءة بالضم على أنه معطوف على فعل يذكَ أي يذكَ أو يذكَر فتنفعه الذكرى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذكَر أو يذكَر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أي أما من استغنى بجاهه أما من استغنى بسلطانه أما من استغنى بسيادته من بين هؤلاء الصندير أما من استغنى عن الله عز وجل واستغنى عن الدين ورأى أنه, في ورأى أنه غير محتاج لهذا الدين أصلا أما من استغنى فأنت له تصدى أي أنت يا محمد له تتعرض تتعرض له وتوليه إناية وتسمع منه وتحرص على هدايته أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى أي لا يضرك شيء إذا لم يزك نفسه من درن الشرك والكفر فأنت لست بمطالب بذلك ك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث, الحديث أسفا أو يذكر وما عليك أن لا يذكى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يذكى قال ابن جرير رحمه الله إنما هنا استفهامية أي وأي شيء عليك إذا لم يتزك هذا هذا الذي انشغلت به عن ابن أم مكتوم وما عليك ألا يتزكى والمعنيان صحيحان فإما أن تكون ما نافية وإما أن تكون استئنافية وهذه من بلاغة وجلال القرآن أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يتزكى وأما من جاءك يسعى أي هذا الرجل الأعمى الذي جاءك يا محمد وهو يمشي ويسرع هذا هو السعي وأما من جاءك يسعى يسعى إلى الخير يطلب العلم يريد أن ينتفع يريد أن يتعظ يريد أن يزكي نفسه وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهذه جملة حالية والحال أنه يخشى الله لأن سعيه إليك من أجل أن يسمع منك من أجل أن يتعظ بقولك من أجل أن يتذكر بمواعظك مع عماه ومع قصوره ومع ضعفه ومع طعنه في السن هذا دليل على أنه يخشى الله وأنه يتقه وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أي أنت عنه تعرض ولا تبالي ولا تهتم فأنت عنه تلهى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة كلا ليس الأمر كذلك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ينبغي أن تعبس في وجه عبد الله بن أم مكتوب كلا إنها تذكرة قال الحافظ بن كثير رحمه الله ومن هنا فإن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يساوي بين الناس جميعا في تعليمه للعلم وفي إرشاده للخير فأمره أن يساوي في الدعوة بين الشريف والوضيع بين الغني والفقير بين الكبير والصغير بين النساء والرجال بين الذكر والأنذى كلا إنها تذكرة يقول الحافظ ابن كثير فمن شاء الله هداه إلى صراطه المستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ومن شاء أظله فما عليك إلا أن تسوي في الدعوة وأن لا تخص بالدعوة فئة دون الآخرين إنها أصول عظيمة ينبغي أن يتعلمها دعاتنا وطلبة العلم عموما كلا إنها تذكرة إنها درس وموعظة لك ولمن بعدك من الدعاة والمصلحين كلا إنها تذكرة وكان الله تبارك وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم إليه أولئك الذين يقبلون عليه ويريدون أن يتعلموا ونهاه أن يطردهم لأن كفار مكة جاءوه يوما لما أكثر عليهم صلى الله عليه وسلم من الدعوة والسعي في إصلاحهم وهدايتهم كانت لهم تعليلات واعتذارات وهي أرادوا بها التخلص من هذه الدعوة والإعراض والاستنكاف ليس إلا وهذه الاعتذارات والتعليلات تختلف فهلا تزال موجودة إلى يومنا هذا تختلف من وقت إلى آخر لكن لا يفقهها إلا اللبيب فمن جملة الاعتذارات قالوا تريد قالوا له يوما تريد أن نتبعك تريد أن نؤمن لا بأس أطرد بلا وصهيب وعمار وابن مسعود وابن أمك أطرد نحن لا نجلس معهم هؤلاء لهم لحة طويلة وثياب غريبة وروائح كريهة هؤلاء فقراء نحن سادلق كيف نجلس مع هؤلاء شوف. فما لقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيئا ما إلى ما دعوه إليه وهو يريد الخير للجميع قال في قرارة نفسه أجيبهم لعل الله أن يهديهم ثم بعد ذلك أسوي بينهم كما ساوى بين بقية الناس فنزل قوله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك لا تصرف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد أن تجلس مع هؤلاء الكبرى وأن يجلسوا إليك لا فكان درسا له صلى الله عليه وسلم ولمن بعده فطلبوا منه ذلك وقال عز وجل في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين بل إنها محاولة تكررت وقد حصلت لنبي الله نوح عليه السلام شيخ الأنبياء وشيخ الدعاء عليه صلوات الله والسلام حينما دعاهم الى الله الواحد الاحد واكثر عليهم وطالت الدعوه وراءوا انه حريص وانه ثابت قالوا له يوما قال الملا الذين كفر فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديا الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نذلكم كاذبين نظنكم كاذبين اضرد هؤلاء اراضي للقوم الذين ليسوا من عيلية الناس وليسوا من الاشراف والسادة والكبراء هؤلاء لا نريد أن نجلس معه. تريد أن نتبعك لا بأس وهم يقولون هذا استكبارا ليس إلا هم يكذبون في الحقيقة هذا من أجل أن يكف عنهم حتى يبقى الناس كلهم على الكفر مثلهم فلم يستجب نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكن أكثركم يجهلون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تحتقر أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا إني إذا لمن الظالمين وقال عز وجل عن الشعراء قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا ما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين فهكذا أيضا تكررت العملية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو طلب يصدر من الملأ من علية الناس من الكبراء والسادة والزعماء في الغالب وشاءت سنة الله تبارك وتعالى الكونية أن يكون أتباع الرسل دائما في الغالب هم الفقراء والضعفة والمساكي ولذا لما وقف أبو سفيان أمام هيرقل صار هيرقل يسأل أبا سفيان رضي الله عنه عن بعض الأمور ليتحقق هل هو نبي أم لا فمن بين الأسئلة أن قال له هل تبعه كبراء القوم أم ضعفتهم قال بل ضعفتهم قال هم أتبعوا الرسل قال أهل العلم والسبب في ذلك أن الضعفة والفقراء والمساكين يتبعون الحق لفطرتهم السوية ثانيا لأنهم لم تتعلق قلوبهم بسلطان يخافون أن يهدر ولا بجاه يخافون عليه من الضياء ولا بمال يخافون أن ينفذ بل انهم اذا اتبعوا الرسل وجدوا الرفعه ووجدوا العزه فكان اكثر اتباع الرسل هؤلاء اما من استغنى فانت له تصد و ما عليك الا يزك و من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره كلا إنها تذكرة تذكرة لك ولمن بعدك درس لك ولمن بعدك موعظة لك ولمن بعدك فمن شاء ذكره قيل من شاء ذكر الله عز وجل في كل أحواله وقيل إن الضمير عائد على الوحي أي من شاء أن يتذكر بخطابات القرآن وتوجيهاته فمن شاء ذكره من شاء أن تكون هذه الآيات له تذكرة وموعظة ودرس وعبرة فمن شاء ذكر وهنا قوله فمن شاء ذكره قال الشنقطي ليس هذا على سبيل التخيير بل إنه للتهديد لأن الله قال بعده قتل الإنسان ما أكفره فمن شاء ذكر في صحف مكرمة أي أن هذا الدرس وهذه الموعظة أو هذه السورة قال العلماء وكلاهما متلازم في صحف مكرمة في صحف جمع صحيفة مكرمة يعني معظمة وموقرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي عالية عند الله عز وجل عالية القدر رفيعة المكانة مطهرة من كل دنس مطهرة من كل زيادة أو نقصان أو تحريف أو تغيير أو تبديل مطهرة من أن تعبث بها الشياطين فإنها محروسة بحراسة الله محروسة بأمر الله لملائكة الله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة والقرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وكذلك مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائك ولذلك ثمي هذا الكتاب كتابا لأنه مكتوب من أحد ثلاثة وجوه أولاً أنه مكتوب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب ثانياً أنه مكتوب في الصحف التي في أيدي الملائك ثالثاً أنه مكتوب في مصحفنا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة والسفرة هنا قيل هم الكتبة وهذا قول ابن عباس وقتادة وغيرهما إنهم كتبة وقيل هم الملائكة وهذا قول ابن عباس وقيل هم القراء وهو قول لقتادة أيضا والذي اختاره الإمام ابن جرير وسبقه إليه أيضا الإمام البخاري في صحيح أن السفرة الكرام البررة هم الملائكة قال البخاري سفرت الملائكة من باب السفير أي أنها ساعة في الإصلاح ما بين الله والعباد أو ما بين نعم ما بين الله والعباد ببعثتهم إلى الرسل فالسفير سمي سفيرا لماذا لأنه يرسل للإصلاح بين فريقين أو بين بلدين فكذلك سميت الملائكة بهذا الإسم لأنهم سعوا بإنزال الوحي على الرسل في الاصلاح بين الله وعباده حيث أنهم جاءوا بما يصلح العباد والبلاد في الدنيا والآخرة بأيدي سفرة أي أن هذه الصحف بأيدي ملائكة بأيدي الملائكة ماذا تصنع بها تقرأ تقرأ القرآن لأن الملائكة أصناف وأنواع لهم مظائف مختلفة صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به وأخبر عن كثرة الملائكة وقال قال, قال أطت السماء وحق لها أن تأطت أطت الأطيط قال العلماء هو صوت الخشبة إذا ثقلت إذا كادت أن تنكسر نعم هذا الأزيز وهذا الصوت الذي تحدثه يسمى أطيط أطت السماء وحط لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك راطع أو ساجد لا إله إلا الله وما يعلم جنود ربك إله منهم التالون للقرآن ولذلك أقسم الله عز وجل بهم في قوله والتاليات ذكرى فلعلك أن تقرأ سورة وملك آخر في السماوات الله أعلم في أي سماو يقرأ نفس السورة ولا يقرأ إلا هذا القرآن تشريفا له فقط في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أي أن أنهم كرام في أخلاقهم وأعمالهم بارون في أقوالهم وأفعالهم فالله عز وجل وصفهم وأثنى عليهم في محكم تنزيله هنا وصفهم بالكرم والبر كرام بررة فهم عباد مكرمون لا, يسبقون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هم كرام في خلقهم حسان في وجوههم بررة وأبرار في أعمالهم وأقوالهم بأيدي سفرة كرام بررة قال الحافظ ابن كثير وهذه الآية تتضمن وجوب التحلي حافظ القرآن بما تحلت به الملائكة جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي أن مرتبته مع الملائكة السفرة الكرام البررة التي تولت التلاوة تلاوة القرآن والذي يقرأ القرآن ويتتاعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وأجر الأول أعظم الثاني له أجران لكنه بعيد عن درجة الأول لأن الأول ما قرأه متقنا ماهرا إلا لما تعلم وكرس وقته وشبابه حتى يتعلم هذا الكتاب العظيم وأما الثاني فانه قد حاول ورغم أنه قرأ وتتعتع فيه ووجد فيه مشقة وجد مشقة في التلفظ بحروفه لعجمة في لسانه أو لجهل عنده لكن مع ذلك أعطاه ربه أجريه فلذلك على حافظ القرآن ان, أن يتصف كما قال الحافظ ابن كثير بالسداد والرشاد في اقواله وافعاله تشبها بالملائكه لان الملائكه وهؤلاء الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه عنهم الله عز وجل السفره الكرام البرره الذين يتلون كتاب الله وصفوا بهذه الاوصاف الجميلة وهذه الصفات الحميدة دل ذلك على أن حافظ القرآن من المؤمنين ينبغى أن يكون مثلهم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وبعد هذه الجولة تنتقل الصورة الآن لتثبت البعث بعد الموت وتنكر على من أنكر هذه الحقيقة الثابتة فيقول عز وجل قُتِلَ الإنسانُ ما أكفره قال الظحاك عن ابن عباس أي لعن مر علينا في سورة البروج قُتِلَ أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود وهذه لغة عربية فإذا قالت العرب قُتِلَ فُلان يعني لعن فُلان عليه اللعنة قتل الإنسانُ ما أكفره وليس المراد بالإنساني كله إنسان. بل جنس الكافر المكذب بالبعث بعد الموت هذا هو الملعون وهذا الذي ذكر على سبيل الذنب والقدح قتل الإنسان ما أكفره وما أكفر هنا للتعجل ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره يعني ما أشد كفره قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره بشيء ببعثه بعد موته فإنه يكفر بهذه الحقيقة الثابتة استبعاداً لوقوعها جاهلاً بتحققها ازدراءاً لقدرة الله عز وجل عليها وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلق هذا الإنسان حتى يكفر بربه حتى ينكر البعث بعد الموت من أي شيء خلق خلق من هذه النطفة القذرة ليصير بعد ذلك إنسانا سميعا بصيرا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من ماء مهين من هذه النطفة خلقه الله عز وجل فقدره أي قدره رزقه وأجله وعمله وشقياً أمسئي هكذا قال ابن كثير رحمه الله ولها معنى ثاني من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي قدره أطواراً وأحوالاً في بطن أمه قدره نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم جنيناً ثم طفلا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره قال ابن عباس ثم هداه إلى الخروج من بطن أمه الله هو الذي يسر له هذا السبيل ويسر له هذا الطريق في الخروج من بطنها وفرجها ثم السبيل يسره وبهذا القول قال ابن عباس كما قلت وغيره من المفسرين وهذا مال إليه ابن جريل وغيره كالسدي وابن زيد وقتاده وغيرهم والآية معنا ثاني ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره كما قال مجاهد هذا كقوله تعالى ان هديناه السبيل اما شاكر واما كفور وعلى هذا يكون السبيل ليس اخراجه من بطن امه بل هو سبيل الحق والدين يسهله الله عز وجل له يسهله له ودله عليه وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح وهو الذي رجحه الشنقيطي وغيره لماذا قال لأن الأول يشترك فيه جميع المخلوقات كل شيء يخرج من بطن أمه قد يسر الله عز وجل له السبيل فلا تظهر هذه النعمة بالضرورة مثل ظهور مثل خصوصية الإنسان بهدايته لطريق الحق وعلى هذا يكون الصواب بين التفسيرين قولهم ثم السبيل يسره أي سبيل الدين وسبيل الحق ثم السبيل يسره فقوله تعالى وهذا قول مجاهد كما قلت إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قطل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره الله عز وجل هو الذي أمات الإنسان الله الذي يحييك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم فهو خالق الموت والحياة ثم أماته فأقبره يري إذا مات الترمى في الزبالة وتبقى على وجه الأرض بل شرع لهم هذا الإقبار وكان ذلك الأمر قديما كما تعرفون ما حصل من قصة ولدي آدم حينما قتل أحدهما الآخر بعث الله غرابا يبحث في الأرض ما يبحث من باب البحث يعني يحفر وينبش يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه كيف يغطيها ويدفنها كيف يواري سوءة أخيه القصة مشهورة وهنا يذكر الرب عز وجل بنعمته علينا أننا إذا متنا لم تبقى جثاثنا على وجه الأرض تنتن الدنيا ويتأذى بها الخلق وتفترسها السباع وتأكل منها الكلاب ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره إذا أراد الله عز وجل أنشره من النشور أي بعثه بعث بعد وفاته وبعد موته وهذا إذا أرد الله وإذا شاء الله عز وجل ثم إذا شاء أنشره قال بعدها كلا لما يقضي ما أمره كلا فإن هذا الإنسان لم يقم بحق الله عز وجل ولم يقضي جميع ما أمره الله به قال مجاهد في هذه الآية كلا لما يقضي ما أمره أن كل إنسان لم يقم بما افترض الله عز وجل عليه كلا لما يقضي ما أمره ولما من أدوات الجزم والفرق بينها وبين لم أن لم تجزم الفعل المضارع البتة ولما تجزم الفعل المضارع مع إثبات قرب الوقوع كقوله تعالى قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني أنه ما دخل لكنه في صدد الدخول هذا الإيمان في القلوب ففرق بين لما ولم تغيب الشمس ولما تغيب الشمس الأول جزم بأن الشمس لم تغيب والثاني لم تغيب لكنها قاربت المغيب كلا لما يقضي ما أمره هذا التفسير الذي ذكرته قول أغلب المفسري ما معنى لما يقضي ما أمره لم يقم بحق الله عز وجل ولم يقم بما افترض الله عليه ولم يقضي ما أمره الله به فهو مقصر كلا لما يقضي ما أمره وهناك تفسير آخر ذكره الحافظ بن كثير وهو قد ذكر التفسيرين وأشار إلى الثاني وقال إنه حسن أن معنى الآية كل لما يقضي ما أمره قال إن لها ارتباط بالآية التي قبلها ثم إذا شاء أنشره كل لما يقضي ما أمره جعل لهذا النشور حدا وزمانا معينا فلا يبعث انسان ولا ينشر مخلوق حتى يستوفي أجله وحتى يريد الله عز وجل لأنه تعالى قد أمر بذلك كونا وقدرا كلا لما يقضي ما أمره فلا يخرج إنسان من قبره إلا بعد أن يقضي الله عز وجل أمره وبعد أن يستوفي العباد المدة التي كتبها الله عليهم في قبورهم وهذا أيضا معنى حسن والأول أقرب كلا لما يقضي ما أمره فيكون الضمير عائدا على من كلا لا إذا كانت الأولى يكون الضمير عائدا على الإنسان وإذا كانت الثانية يكون الضمير عائدا على الرب تبارك وتعالى كل لما يقضي ما أمره أي أنه ما قضى ما أمره كونا وقدرا فهو قد أمر كونا وقدرا بأن الناس يمكثون في قبورهم قلنا فيه ارتباط أقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فإنه أمر بنشره وبعثه كونا وقدرا وأنهم لا ينشرون ولا يبعثون حتى يستوفون المدة التي كتبها الله عليهم وقلت أن هذا معنى حسن والأول عليه أكثر المفسرين وهو أقرب كلا لما يقضم أمره وبعد هذا التوبيخ لهذا الإنسان المتمرد هذا الذي أنكر البعث بعد الموت هذا الذي شك في قدرة الواحد الأحد هنا يلفت الله عز وجل نظر هذا الإنسان إلى كمال قدرته تعالى وإلى هذه النعم العظيمة التي أسباغها عليه ومن خلال هذه اللفتة يثبت أيضا له بالدليل العقلي الصريح لمن زكى عقله وتنور بصره وبصيرته من أن الله قادر على إحياء الموتى ومن أن الله قادر على بعثهم وذلك من خلال أمر هذا الإنسان أن يتفكر فيما حوله من هذه المخلوقات أولها الطعام فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر نظر بصر أم بصيرة لاثنين فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه إلى مقر يشمل الطعام يشمل الشراب والأكل فالطعام في النصوص في الغالب يشمل هذا وهذا ولذلك قال قائد الجيش وهو طالوت ماذا قال لجنوده آه قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه منه مني إلا من اقترف غرفة بيده يطعمه مع أن الشيء الذي سيطعم مشروط فالطعام يطلق على الطعام وعلى الشراب على السواء فلينظر الإنسان إلى طعامه أي وإلى شربه أيضا فلينظر الإنسان إلى طعامه انظر إلى هذا الطعام الذي بين يديك انظر تبصر وتفكر كيف تكون وكيف جاء كيف خرج من أين أتى ما مصدره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبّا وفي قراءة إِنَّا صببنا الماء صبّا وكلا القراءتي سبعية متواترة أي فلينظر الإنسان إلى طعامه كوننا صببنا الماء صبّا إذا كانت بالنصب والثانية إذا كانت بالجر تكون جملة استئنافية تفسير لما قبلها أنّا صببنا الماء صبّا أي أنزلنا الغيث من السماء إنزالا ثانيا مفعول مطلع للتأكيد أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق الأرض شقها الله عز وجل شقا وجعلها تتصدع بالنبات أذكر قوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض وش الصدع النبات النبات لأنه يصدع الأرض ويشقها أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا شقها بماذا؟ شقها بالحبوب التي تشق تربتها بالنوى التي تنفلق فتشق الأرض وتربتها إن الله فالق الحب والنوى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا أنبتنا في هذه الأرض والضمير هنا أننا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق الضمير الضمير جمع والله واحد أحد ما قال إني صببت الماء صب ثم شققت الأرض شق ليش؟ للتعظيم ضمير الجمع يستعمل على وجه التعظيم وهذا معروف عند العرب الملوك اليوم ماذا يقولون لشعوبهم أتينا لكم بالكهرباء عبدنا لكم طرقات يسرنا لكم الحياة والله أجدر وأحرى سبحانه وتعالى بهذه اللغة وقد يكون أسلوب التعظيم على سبيل التواضع أن... لكن ليس هذا في حق الله بل في حق المخلوق أن... لأن الله سبحانه وتعالى من أجل صفاته العظمة والكبرياء أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبة الحب معروف كل ما هو حبوب كالشعير والبر والحنطة والسمسم وغير ذلك أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حب وعنب وقضب العنب معروف على اختلاف أنواعه فأنبتنا فيها حب وعنب وقضب والقضب قال الحسن هو العلف وقال غيره هي الفصفصة التي تأكلها المواشي وهي رطبة الله أعلم تسمونها فصة وأدري الله أن تصرتوا على نصف الكلمة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة الآن صب الماء صب وشقت الأرض شق وخرجت هذه الأجناس المختلفة وهذه الأنواع المت... المختلفة المتغير. ولذلك قال تعالى في الرات وفي الأرض قطع المتجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع وجنات من نخيل وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون حطوا بالك تسقى هذه كلها بماء واحد وتخرج مختلفة الألوان متغيرة الأجناس مختلفة الأطعمة والذوق الأشكال الحجم الرائحة معنا الأرض واحدة والماء واحد وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل كالناس فإن الله قبض قبضة من وجه الأرض كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فخلق منها بني آدم فكان منهم الأبيض والأحمر والأسود والسهل <تصفيق> والصعب وغير, وغير هؤلاء تختلف معنى أصل خلقة الإنسان من مادة واحدة صحيح؟ من تراب الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة فأنبتنا فيها حبة وعنب وقضبة وزيتون ونخل وحدائق غلب وزيتون ونخل الزيتون والنخل معروف وهو مختلف ايضا قال تعالى والزرع والنخل مختلفا اكله والزيتون والرمان مشتبها وغير مشتبها وغير متشابه الحدائق جمع حديقة يعني بساتين غلبا جمع أغلب تقول العرب رجل أغلب غليظ الرقبة الرجل الأغلب عند العرب هو غليظ الرقبة أي أن هذه الحدائق غليظة الأشجار كثيفة الأغصان الله هو الذي أراد ذلك وحدائق غلبة فهي بساتين غليظة كثيفة مشتبكة جذوع أشجارها كبيرة وحدائق غلب وفاكهة وأبا أما الفاكهة فهي ما يتفكه بالناس من الوان الثمار هذا يسمى فاكهة وأما الأب فإنه قد روي عن ابن عباس وهو قول أكثر المفسرين أنه العشب الذي يخرجه الله تعالى طعاما للمواشي والدواب هذا يسمى أب وفاكهة وأبا هذا قول جمهور المفسري أن الأب هو العشب الذي تأكله المواشي وذكر أنس بن مالك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوما عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى أن بلغ قوله تعالى وفاكهة وأبا قال قد علمنا ما الفاكهة ولم نعلم ما الأب ثم قال نعم ركي بن الخطاب ففيما التكلف واسئل أبو بكر عنها عن الأب قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب ربي ما لا لي به أو كما قال لكن قولهما هذا على سبيل التورع وتربية الناس حتى لا يتكلموا في القرآن بلا, بلا علم لأن من قال في القرآن بلا علم فليتبوأ مقعده من النار وفاكهة وأب الأب العشب الذي تأكله المواشي ولذا قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم قال الحسن الثمار الفاكهة متاعا لكم والأب متاعا لأنعامكم فوقع تقابل هنا وقيل إن الآية عامة أي أن كلما ذكر متاع للإنسان لنا ولأنعام فالزيتون تستفيد منه الأنعام والنخل كذلك والثمر كذلك انصببنا الماء صب ثم شحبه وعنب وقضبه وزيتون ونخل وحدائق غلب وفاكهه واب متاع لكم ولانعامكم فرحمته عز وجل شملت كل المخلوقات شملت المكلف وغير المكلف شملت الناطق وغير الناطق شملت الناس أجمعين وشملت ايضا دوابهم بل حتى الجن الجن شملتهم رحمه الله املا نعم في طعامهم وشرابهم بل وفي طعام دوابهم ايضا ولذلك الجن نهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع يعني بعظم أو بروث وعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عظم ذكر اسم الله عليه أن إخواننا المسلمين من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما وانت لا ترى هذا شيء غيب ولذلك يحرم عليك وهو الصحيح يحرم الاستنجاء وقطع البول والتمسح بعظ ذكر اسم الله عليه لأنه تنجيس لطعام إخواننا من الجن وأما الروث قال فلأنه طعام دوابهم انتبهوا فإذا كان هذا الروث طاهرا مثل روثة البعير والشاه أما إذا كانت الروثة نجسة كروثة الحمار فإن النجس لا يزيل النجاسة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الآن ما الذي قرر لأنه قال من خلال هذه الأمور التي ذكرها لأنه ذكر الطعام إجمالا ثم بدأ في التفصيل وهذا أسلوب بليغ من أساليب البلاغة إش قال في أولها فلينظر الإنسان إلى طعام هذا مجمل ثم إش بعدها التفصيل أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق هذا كله لإنطباه الناس حتى ينظروا لهذه الأمور بين أيديهم لكن الناس تغط عليهم المدني السوداء يدخل إلى مركز تجاري يجد كل ملذ وطاب التفع خمس أنواع والبطيخ ثلاثة والبرتقال عشرين نواع ولا يتفكر سبحان الله بس يأكل كما تأكل البهيمة هي البهيمة تشكر الله المستعان متاعا لكم ولأنعامكم الآن تنتقل الصورة الصورة الكريمة لها جولة أخرى الآن وهي الكلام عن ذلك اليوم العظيم عن يوم القيامة فإذا جاءت الصاخة الله أكبر فإذا جاءت الصاخة وهذا اسم من أسماء يوم القيامة قال الإمامュ البغوي فإذا جاءت الصاخة أي إذا قامت صيحة يوم القيامة التي تصخي الآذان والعرب تسمي الصوت صاخ يقولون نسمع صاخا يعني صوتا فإذا جاءت الصاخة يعني إذا جاءت صيحة القيامة النفخة التي ينفخها إسرافيل في, في الصور نفخة الفزع والصاقي والموت فإذا جاءت الصاخة شرط يحدث فإذا جاءت الصاخة التي تصخ الأذان بهولها وصوتها حتى أنهم يصعقون ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه المرء هو الإنسان يفر يعني يهرب يوم يفر المرء من أخيه أخيه أو شقيقه لأبويه يوم يفر المرء من أخيه يهرب قال العلماء هذه الآيات دليل على أنهم يتعارفون يوم القيامة فيرى بعضهم بعض ويذكر بعضهم بعض موكل حدم فصل لا سترى أخاك وأباك وأمك وابنك وصاحبتك يعني زوجتك الكل ستراه ويرونك يوم يفر المرء من أخيه يفر قال أهل العلم يفر لأن الكل منشغل بنفسه ويفر أيضا بسبب أنه يخاف أن تكون عليه لأخيه مظلمة فإذا رأى أخاه قال هذا, هذا أكلته في المراء في الدنيا دلست الأوراق وعطيت الرشوة للمحامي حتى آكل حقه وأسلبه نصيبه ومنابه من التركة أو ما أشبه ذلك من أنواع المظالم يوم يفر المرء من أخيه فهو يفر لسببيه يستقل بعمله لنفسه هذا إذا لم يكن عليه مظلمة لهذا الأخ قل لنا الآن منشغل بنفسي أنا أفرحت لأسألني لا حسنة شوف اليوم الناس إذا أراد شخص شحيح أن يفر من شخص أو أراد هو الرجل شحيح في المعاملات في المال في كل شيء نعوذ بالله إذا رأى شخصا يظهر عليها أنه محتاج خلينا نغير الطريق أحسن وإلى اليوم فيها ضريبة في الآخرة الأمر أعظم من ذلك الأمر أعظم من ذلك يوم يفر المرء من أخيه أخيه الذي لأمه وأبيه الذي قضى أحسن فترات حياة الإنسان الطفولة معه ولعب معه وكان قد أحبه في الدنيا طيلة حياته يفر منه ويهرب منه بل اسمع أبلغ من هذا وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أمه التي حملت ووضعت وأرضعت وربت وسهرت الليالي على سعادته وراحته يفر منها ويهرب منها لا يريد أن يعطيها حسنة كل واحد منشغل بنفسه لا يعطيها حسنة حتى حسنة مقابل ما قدمت طيلة حياتها لا والله لن تعطيها حسنة أبدا حتى لو كنت كريم قلت اليوم أنا سأعطيها حسنة يوم القيامة ما فيه تنفيذ قل اليوم سأعطيك يا أم حسنة تكذب ما في واحد يعطي حسنة لإنسان أبدا الهول العظيم أيها الإخوة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وهذا الأب أيضا الذي أفنى حياته لأجلك فلاقى من التعب والمشاق من أجل أن يطعمك ويكسوك ويدفع عنك الحر والقر حتى صرت رجلا في هذا المقام لن تعترف له بهذا الفضل يوم القيامة أبدا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون هذا يوم الفصل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الأنانية التي تأتي في قلوب الناس يوم القيامة شيء عجيب كل انسان ينادي نفسه نفسه حتى الأنبياء ما فيه فيه نار ما في فيه نار أو جنة ما فيه محابات ولا وسائط والمزايا أبدا المسألة متعلقة برقبة الإنسان ومصيره يما عذاب وإما نعيم إذن ما فيه تفكير إلا في النفس وهذا قد نرى حتى صورا من صوره في ما يشبه القيامة كالحج في عرفة إذا ما ازدحم الناس صار يموش بعضهم في بعض وصار فيه رفس وعفس وموت ما واحد يفكر فيه واحد سبحان الله وهذه الصورة يعني مصغرة من صور يوم القيامة وهذه أهوا بكثير لأن ما فيها نار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صاحبته يعني زوجته وصاحبته وبنيه أولاده يفر منه أولاده الذي كان يفديهم بحياته وبماله والذي قضى عمره كله في سبيل إسعادهم وإفراحهم وهنائهم يفر العبد منهم يوم القيام لا تلتفت لولدك اليوم قد يقبل أب أن تسلط عليه عقوبة أو يوجع أو يؤلم حتى يدفع هذا عن ولده موجود هذا أم في الدنيا يتمنى الأب أن يمرضه ولا يمرض ابنه أن يسهره ولا يسهر ابنه أن تجر عليه العملية ولا يجر على ابنه أن يشاك حتى الشوك فيه ولا فيه ابن هو لا يلم لكن يوم القيامة أرح نفسك لن تفكر إلا فيها وهذا يدلك على أنه ينبغ أن تفكر في نفسك من الآن وأن لا تعول على الأقارب والأرحام لن تنفعكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم أبدا يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وامي هذه في المعارض يوم يفر مرء من أخيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كل عشرة ومر في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا لن ينجو أبدا كلا إنها لضى درجة وطبقة واسم أسماء النار نزاعة للشواء تدعو للبشرة تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد منهم شأن وهم وأمر يغنيه عن أمه يغنيه عن أبيه يغنيه عن أخيه يغنيه عن أقاربه منشغل بنفسه الكل ينادي نفسي نفسي حتى الأنبياء إلا سيدهم صلى الله عليه وسلم متى في الشفاعة الكبرى لا في بقية الأمور ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأعلنها على جبل الصفى لفاطمة وهي بضعة منه أنقذي نفسك من النار فوالله إني لا أملك لك من الله شيئا القائل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الشافع المشفى يقولها لابنته نعم لا يقول نفسي نفسي في موقف القيامة لفصل القضاء بين العباد لكن بعد ذلك إذا صار فيها نار انتهى نفسي نفسي لا واحد يفكر في أحد نسأل الله أن يرحمنا برحمته لكل مرئ منهم يومئذ شأنه يغني ولذلك انشغال كل إنسان بنفسه يجعله لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا يومئذ يتبعون الدائية لا يوجلها. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس إذا خرجوا من القبور جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراثا غرلا حفاة عراء غرلا قبل ختانها فقالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض كيف؟ <تصفيق> قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك ثم قرأ قوله تعالى لكل منهم يومئذ شأن يغني يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله لن ينفعك إلا عملك الصالح أما أبوك وأخوك وابنك وإن كان ابنك من أصلح الصلحة لا ينفع وكذلك أبوك ولو كانت القرابة نافعة يوم القيامة لن تفع أقارب الأنبياء الذين ماتوا على الكفر يأتي إبراهيم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثة بيرورة في البخاري يلقى إبراهيم آزر يوم القيامة وعلى آزر غبرة وقترة فيقول يا رب إنك وعدتني أن, تخزي أن لا تخزيني يوم, يوم يبعثوا وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله عز وجل خليله يا إبراهيم إني قد حرمت الجنة على الكافرين انتهى مع أنه أبوه عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي صد عنه ومنعه ودافع عنه ينتفع بالشفاعة لا يظل في النار يخفف عنه لكن يظل في النار لكل مرئ منهم يومئذ شأنه يغني ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل تقسيم الوجوه وجوه العباد يوم القيامة هذا الوجه تختلف حالته يوم القيامة تختلف مقاييزه في الدنيا قد يظهر هذا وقد لا يظهر قد يكون الوجه معيارا لمعرفة الإنسان قد يكون معيارا لمعرفة الإنسان صالحا كان أم غير ذلك وهذا ليس بالضرورة دائما لكن نقول في الغالب لكن في الآخرة يميز الله الخبيث من الطيب يميز لأن الوجه يمكن أن يخفي خلفه أشياء هذه في الدنيا لكن في الآخرة يتغير الحال فالوجه يمكن أن يظهر الإنسان بوجه عليه شيء من النور أمام الناس باللبس الأبيض وهو أصمر ولحي سوداء عليه نور الرجل هو من أفزر عباد الله إذا عادل بيته وأغلق الأبواب النوافذ نسأل الله السلامة والعافية إني لأعلم لا رجالا يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات كجبال اتهامة بيضة يجعلها الله لهم هباء منثورا قالوا يا رسول الله منهم قالهم من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم صلون كما تصلون ويقرؤون كما تقرؤون إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إيمانا هذه الصور التي تنظر فيها والمشاهد التي تشاهدها في الدشوش والبارابولات هذه كلها تظهر وتحبط العمل نعوذ بالله إذن في الدنيا اخدع من شئت لكن لن تستطيع أن تخادع الله جل جلاله يمكن أن تخدع الناس كلهم ويشهد لك بالولاية فلان ولي لله تقي ما فيه استحيل هذا يطرأ منه لكن يوم القيامة ترى نعوذ بالله من الخزي يوم نلقاه هنا قسمة الوجوه وجوه يومئذ ناعمة نعم هذه فيها الغاشية وجوه يومئذ مصفرة مصفرة يعني مضيئة مضيئة مشرقة تقول العرب أسفر الصبح يعني أضاء وتقول أيضا أسفر وجه فلان يعني حسن وجوه يومئذ مصفرة عرفنا الإصفار ما هو الإضاءة مضيئة مشرقة وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة إلى ربها إلى إخوانها مستبشرة بما أعد الله عز وجل لها وبما بشرها به وبما أعده لها في جنات النعيم مستبشرة بالخير وبالرضاء وبالثواب وبالنعيم المقيم في جنة رب العالمين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة كما قال عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون واعمل القسم الثاني والفريق الثاني الذي لا ثالث بعده في اثنين فقط صنفان ووجوه يومئذ عليها غبره وجوه عليها غبره عليها سواد عليها غبار عليها دخان عليها ظلم ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة يعلوها سواد وتعلوها ظلمة كما قال تبارك وتعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه للسنة وتسود وجوه للبدعة والآية أعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم شوف السودت الفعل اسود كأنه كان قبل قبل ذلك ما هو اسود كان أبيض فاسود يقول اسود انتبه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فدل ذلك لم تكن سوداهية لكن خادعت منافقت مداهنت واليوم لا نفاق ولا مخادعة ولا مداهنة يظهر كل شيء جليا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قيل تعلوها وقيل تتعبها من ترهقها قترة يرهقها ترهقها قترة اولئك هم الكفره الفجره هؤلاء اصحاب الوجوه التي عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفره الفجره الكفرة بقلوبهم الفجرة بأعمالهم كما قال ابن كثير كقوله تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فذكر كفرا وفجورا كفر في القلوب وفجور في الأعمال أولئك هم الكفرة الفجرة هذه الصورة على تعدد جولاتها تضمنت وجوها من البديع والبيع نأخذها فيما يلي بإذن الله عز وجل أول فايدة بلغية الالتفات من الغيبة إلى الخطار أين ذلك؟ في قوله تعالى عبس وتولى الكلام عن شخص غائب ما هذا الأسلوب؟ التفات هذا يسمى التفات من أي شيء؟ من الغيبة إلى الخطار لإثارة الانتباع وللعناية بهذا الأمر مثاله قوله تعالى ولقد أخذنا ميث... لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل غيبة صح؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثنين عشر نقيبة وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ها؟ خطاب شو سمي هذا الأسلوب؟ التفات هذا يسميه أسلوب التفات تغير الخطاب من الغيبة إلى الخطاب أو العكس طيب ويستفاد من هذه السورة بلاغة جنس الاشتقاق في قوله تعالى أَوْ يَذَّكَّرْ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ ويستفاد الكناية الرائقة الكناية الرائقة في قوله تعالى ثم السبيل يسره وهذا على قول أن السبيل إخراجه من بطن أمه أما القول الذي رجحناه فلا ترد هذه الفايدة الفايدة الرابعة الطبق في قوله فأما أما من استغنى فأنت له تصد يقابلها ماذا فأنت عنه تله تصد تعترضه وتتعرض له وتلهى العكس هذا يسمى ايش اه تباق ومن الفوائد البلاغية التفصيل بعد الاجماء اين في قوله تعالى فيلنظر الانسان الى طعامه هذا اجماء ثم بدأ في التفصيل هذا من اسالي بالبلاغة ايضا نعم وكذلك توافق الفواصل ورؤوس الايات عبس وتولى أن جاءه الآمن ومدريك لعله يزكى وهذا من السجع المرصى ويعد من المحسنات ماذا؟ البديعية ومن فوائد السورة البلاغية أسلوب التعجب في شيء؟ قتل الإنسان ما أكفره هذا للتعجب وهو من أساليب البلاغة أيضا فصارت الفوائد كم؟ أهمها أقول ها؟ أه سبع ستة وسبع أهم الفوائد هذه كيف؟ المقابلة أيضا المقابلة بل هي مقابلة لطيفة يا حمزة في قوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحقة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها خابرة ترهقها قترة لا لا يسمي مقابلة هذه. هذه الأخيرة التي ذكرت كما أنه يستفاد فوائد عظيمة جدا وعرن السمع والقلب جيدا فوائد جليلة من هذه السورة أول فائدة وانتبه جيدا حتى تعرف كيف تدافع على هذا القرآن هذه الآية بص... هذه السورة بصدرها دليل عقلي على أن القرآن من عند الله ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف الآية بماذا بدأت بالعتاب أم لا بشيء من نوع من اللوم صح عبس وتولى أن جاءه الأعمى لو كان هذا القرآن من عنده صلى الله عليه وسلم أيعاتب نفسه بنفسه ها ايعاتب أي بنفسه الله يعاتب بهذا الاسلوب عبس وتولى هم لأنهم استقر عندهم لكثره كتبهم وتحريف للكتب هذا كتبه محمد لا ما كتبه ما كان يكتب من قبل. الله يقول وما كنت تتلو من قبلهم كتابا ولا تخطه بيمينك قلت لا تقرا ولا تكتب اذا لو كنت كذلك اذا لارتاب المبطلون فهذا في صدر في, في صدرها دليل عقلي على ان القران من عند الله انظروا لقوله تعالى في تابوك في سورة براء حينما جاء بعض المنافقين استأذن في التخلف وهو كاذب ليس له عذو فأذن له قال طيب ابقى ما في مشكلة هنزل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما هذا, هذا القرآن؟ من عند الله جل جلاله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا والأمثلة كثيرة, كثيرة لكن هذا دليل عقلي من النقل ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الصغائر ومن ذلك ما وقع له هنا لكن كما قلت لا يقر على ذنب وكذلك بيقية الأنبياء ومعنى لا يقر يعني الله لا يقره ما يسكت عن هذا الشيء بل يشير إليه وينبهه عليه حتى يستغفر ويوفقه بعد ذلك للتوبة هذا هو المرات وهل نحن من حسن الأدب مع الأنبياء أن نعدد نعم أن نعدد صغائر ذنوبهم أجيبه لا لكن نذكر هذه المسألة يعني, هذه يعني ردها الرافضة وغير هؤلاء من أهل البدع لكن الذي عليه الجمهور وعامة أهل السنة والجماعة أنهم غير معصومين من صغائر الذنوب طيب ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر فأي شيء ها في عبوسته صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قد يجتهد الاجتهاد ولا يقره الله عليه صح؟ وهذا كثير من ذلك ها, ها هنا ويستفاد من هذا الحديث أن هذا كان درسا له عليه الصلاة والسلام ولكل داعية أن لا يعبس في وجه السائل وأن لا يعبس في وجه طالب العلم وطالب الخير ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا, أن لا نحقر من المعروف شيئا ولو أن نلقى أخوتنا بوجوه طلقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم هنا قد عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوب يعني تأول هو أراد ماذا؟ أراد أن ينشغل بدعوة إنقل هذا مسحي يمكن أن يصبر لكن خلينا ندعو هؤلاء إذا كان هذا لم يُعذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تأويله مبني على قواعد صحيحة أنه أراد أن يقدم من الذين هم أحوج للدعوة فما ظنكم بمن تتهلل أساريره ويتنور محيه إذا نظر إلى كافر أما إذا نظر إلى ملتحن يعبس في وجهه حتى أنك ربما لا ترى بعض الناس في الشارع إذا كان بجوار غير مسلم بجوار كافر تسلم عليه باستحية الإسلام يتأذى حشمون لا وبالغ إن لله وإن إله رجع عبس وتولى لأن هؤلاء كما قلنا ليست لهم شخصية هم يريدون دائما أن يظهروا بمظهر غيرهم ويستفاد من هذه الصورة جواز ذكر الإنسان بما فيه من الصفة الخلقية كالعمى إذا كان للتعريف لا بأس أن جاءه الأعمى ويستفد من, هذا من هذه السورة فضل عبد الله ابن أم مكتوب فإنه فيه في نزلة هذه الآيات وهذه إشادة بذكره ويستفد من هذه السورة فضل طلب العلم فإن عبد الله ابن أم مكتوب جاء رغم عماه وحاجته وليس له قائد يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك أبى إلا أن يسعى ويذهب ليطلب العلم ويسمع فقولوا للذي من الله عليهم بالبصر وبنعمة الصحة والسيارات أين أنتم في هذا الدرس إلا من الله ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأن الله قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ويستفاد من هذا الحديث من, من هذه الآيات فضيلة السعي لطلب التذكرة والموعظة وإن كان الشيء القليل ويستفاد من هذا هذه الصورة أن الإنسان الذي يأتي طالبا للخير على الإنسان أن يحتفي به وهذا درس لنا عموما لعامة الدعاء ولذلك أقول أيها الإمام وأيها الداعية حيثما كنت وأنت تسمعني الآن اتقل لها عز وجل في إخوانك وفي المسلمين اتقل له وأعلم أن هؤلاء الذين حضروا بين يديك الله أرادهم عبيدا له والله عز وجل هو الذي وفقهم للإتيان إلى بيته فهم لم يأتوا عندك في بيتك حتى تعبس في وجوههم أو تنهر وتسجر وتعبس وتقطب وكل هذه أخلاق ليست بحميدة وليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل لنا عن بعض الأئمة هداهم الله لا يعرف إلا السبب والشتر والقدح الكلمة اللذعة فيه فرق بين ذكر الوعيد والترهيب والشدة في الخطاب مع بيان الحق وبين التنقيص من شأن الناس مثل الذي صعد على المنبر عفان الله وإياكم قال, قال للناس قالهم أنتم حمير أعوذ بالله هذا لا يصلح إلا أن يكون في إصطبل مع الحمير هذا ضع له خطاما في رقبته مع الحمير حتى ينهق هذا لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين ما هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والله والله والله ما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس بهذا الأسلوب حتى الكفار ما قال أيها الحمير أبدا وش هذا لأنه رأى أن دعوته قد فشلت فعدل قال أن أخذ العصاو ما يصلح كما كان واحد يخطو وصيح لكن ما رأي ما تحرك شيء قال أنتم لم تنتفعوا قام واحد منهم قال إنما ذلك من قبلك إذن نقول هذا درس للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الدعاء أن من جاء يسعى وهو يخشى فله نتصدى له نتصدى ولا نتلهى نتصدى بالمعنى أننا نتعرض له نعم هذا هو الواجب الحفاوة بالتائبين الاحتفاء بالعائدين إلى رب العالمين لا بد وهذا درس أيضا ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يساوي في دعوته بين جميع أصناف الناس الناس ليس على درجة واحدة صح هل الناس كلهم على درجة واحدة نحن إذا أكملنا المحاضرة كلكم يعود إلى بيت بالقدر الذي شاء الله عز وجل له أن ينتفع به من الناس من انتفع 100% ومنهم من 1% ومنهم 50% الناس يختلفون في الفهم في الاقبال على الله في قوة الاستيعاب في انفتاح القلب في انشراح الصدر كثير من العوامل ليس هذا موطن البحث هل معنى ذلك أن الدعية يخص دعوته فئة معينة من الناس لا لأن الله قال كلا إنها تذكرها لا تخص هؤلاء البعيدين تقول هؤلاء قريبون ويعرفون لا ينبغ أن تهم والخير والتعليم كجميع الناس فمن اهتدى فالله قد هدى وكنت أنت سببا فيه ولم يهتدي فذكر فما أنت بمذكر لست عليهم وما عليك أن هزك. لا تخص الدعوة والتعليم بفئة دون الأخرى أما ما درج عليه أهل العلم من عقد الدروس الخاصة لفئة خاصة من الناس وهم الطلبة في تعليمهم العلم الصحيح الذي هو بالأصول تعليمهم المسائل يعني الجزئيات العلم هذه مسائلة أخرى